「今日は私の声を聞いている」<音楽> 「叶えたら」 أ ن ت سير ا ل ش ه د معبا وجسما ن و إ ل ي ك الوجود القى قيام يا حياته الفؤاد يسير يا ر س ي ن قربي يا منتهى لطيف 「あんたはンミンカカりぬき」「ありぬき」 أ ن ت ما ا ل ى الكمل عرفا وداه انت عينه بها ل أ ه ل ا ل س ع ا د ة قد على لي أ م و ت عشقا وحبا لك والموت فيك أ ع ل ى ش ه ا د ة قد حلالي أ م و ت عشقا وحبا لك والموت فيك أ ع ل ى ش ه ا د ة سيد المرسلين أ ن ت مراد سعد عبد قد كنت أ ن ت مرادا 「あんたはあんたの手を使って」 「お前らのお前らのお前らのお前